مبروك الفوز يا أبو مازن علينا شعبك للموت الفوز اسمك من نار وسنا Qatar wa Qatar Mä شعب الأحرار يريد أمان الأجيال سلمناها Ai, ai, بدنا لحرية وللحرب احنا ما بنهاك المال سيد شعب الاحرار يريد ممالك اجيال سلمناها بيدك اترك ¡Ándala por شعب الأحرار يريد أمال الأجيال سلمناها بحيدة مبروك الفوز يا بو مزن علي Ja kuumä sinä aineena saavat